هي المعروفة عند النحويين بأمل منقطعة وضابطها الا تتقدم عليها همزة تسوية نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أو همزة مغنية على لفظة أي كقولك أزيد عندك أم عمر أي أيهما عندك فالمسبوقة بإحدى الهمزتين المذكورتين هي المعروفة عندهم بأم المتصله والتي لم تسبق بواحدة منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا وام المنقطعه تأتي لثلاثة معان الأول أن تكون بمعنى بل الإضرابية الثاني أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار الثالث أن تكون بمعنىهما مع، فتكون جامعة بين الإضراب والإنكار وهذا الأخير هو الأكثر في معناها خلافا لابن مالك في الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى بل في قوله وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت ومراده بخلوها مما قيدت به ألا تسبقها إحدى الهمزتين المذكورتين فإن سبقتها إحداهما فهي المتصلة كما تقدم قريبا وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمنا للإضراب عما قبله إضرابا انتقاليا مع معنى استفهام الإنكار فتضمن الآية الإنكار على الكفار في دعواهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم به جنة أي جنون يعنون أن هذا الحق الذي جاءهم به هذا يان مجنون قبحهم الله ما أجحدهم للحق وما اكفرهم ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا بقوله بل جاءهم بالحق فالاضراب ببل إبطالي والمعنى ليس بمجنون بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح المؤيد بالمعجزات الذي يعرف كل عاقل أنه حق ولكن عانتم وكفرتم لشدة كراهيتكم للحق وما نفته هذه الآية الكريمة من دعواهم عليه الجنون صرح الله بنفيه في مواضع أخرى كقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون وقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون وهذا الجنون الذي افتري على آخر الأنبياء افتري أيضا على أولهم كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة عن قوم نوح إنهم قالوا فيه إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين وقد بين في موضع آخر أن الله لم يرسل رسولا إلا قال قومه إنه ساحر أو مجنون كأنهم اجتمعوا فتواصوا على ذلك لتواطؤ أقوالهم لرسلهم عليه وذلك في قوله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون فبين أن سبب تواطؤهم على ذلك ليس التواصي به لاختلاف أزمنتهم وأمكنتهم ولكن الذي جمعهم على ذلك هو مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان وقد أوضح هذا المعنى في سورة البقرة في قوله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه مقالاتهم لرسلهم هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان وكراهيه الحق وقوله وأكثرهم للحق كارهون ذكر نحو معناه في قوله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الآية وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم إنما هو لشدة كراهيتهم للحق ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق أنهم يمتنعون من سماعه ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوا كما قال تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الإشراك به وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإنما جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم خوفا أن يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الحق والدعوة إليه وقال تعالى في أمة آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية فترى بعضهم ينهى بعضا عن سماعه ويأمرهم باللغو فيه كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو ان يقال قوله وأكثرهم للحق كارهون يفهم من مفهوم مخالفته أن قليلا من الكفار ليس كارهين للحق وهذا السؤال وارد أيضا على آية الزخرف التي ذكرنا آنفا وهي قوله تعالى ولكن أكثركم للحق كارهون والجواب عن هذا السؤال هو ما أجاب به بعض أهل العلم بأن قليلا من الكفار كانوا لا يكرهون الحق وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق ولكن سببه الانفه والاستنكاف من توبيخ قومهم وان يقولوا صبؤ وفارقوا دين آبائهم ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فانه لا يكره الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يشد عضده في تبليغ رسالته كما قدمنا في شعره في قوله اصدع بأمرك ما عليك غضاضة الأبيات وقال فيها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وقال فيه صلى الله عليه وسلم لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل وقد بين أبو طالب في شعره أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سبهم له كما في قوله لو الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعا بذاك يقينا أيها المستمع الكريم بهذا نأتي إلى نهاية لقائنا بأمل أن يجمعنا بكم لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته